Thank <laughs> you. الله الله الله عليك يا مرحبا عليك حم مولانا صلوات الله بعض yeah mm -hmm. سارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة تعسى الله أن يأتي بالفتر او امر من نيزه فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نازمين الله الله الله وَلَمَ أَسْرُ فِي الْأَفْوَاجِ ba ai mai ni in ma gum la mau khôngmèòt يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوله <تصفيق> فسوف يأتي الله بقوم يحبهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة That تانی این چند دقیقه اخذوا الذين اتخذوا دينكم من الذين أُنذروا الكتاب من قبلكم والقُبّ فرأوا ليه واتقوا الله إن جدي mm <laughs> I'm <laughs> ایسا <تصفيق> جان <تصفيق> <تصفيق> قالوا آمنا وقد دخلوا بالكبر وهم قد خرجوا به والله لموا بما كانوا يكتمو الله الله الله وترى كثيرا منهم يعود والذي ما قلنا قلت ايدي وقلت بل mal lita wo ma beso pa yo غونا رلل حرب اطفال الله يساعدن في اعرض فسادا كلما انقد نار للحرب اطفال is busy walaang nagum akommo ta أَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ أَوْ kaò من فوقهم ومن a أرجلهم le min mogom on mato mo kotan صدق الله العظيم صدق الله العظيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفهمه ويبشر المؤمنين صدق الله العظيم والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسنر وإن أسفله لمغدق من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن نادى به هدي الى صراط مستقيم هكذا ايها الاخوة المؤمنون استمعنا الى تلاوة مباركة لما يتيفر من سورة المائدة تلاها علينا القرء الشيخ شعبان عبدالعزيز الصياد وقدمناها لكم في اولى شعائر صلاة الفجر لهذا